إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وَقَالَ الإنسان وقال الإنسان ما لها يومئذ.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 وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرِيعَةٍ فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَن يَعْمَلَ مثقال ذرة